وراحب العالم ما جريش كان ويل فادي بيعيش غير الفادئ في قلبه ما فيش عايشين كده ربنا هنه وراحب العالم ما جريش كان ويل بيعيش غير الفادئ في قلبه ما فيش عايشين كده ربنا هنّا كانوا بس طفا نوس عاش حياة كل فيها صارة ناسي الدنيا كل ما فيها فاكر ربه ازاي إنسان كان بيقولها وما يخبيش غير الرب إلهي مليش ماسكي إيدي ما بيسبنيش الآن راحتي هناك في سماء كان بيع وما يخبيش غير الرب إلهي مليش ماسك إيدي ما بيسبنيش الآن راحتي هناك في سماء <تصفيق> ايمشي خلاص يا هموم ما يا دموع اللي ما بتجيش ده الان بس طفنا الصلاه و الىه بيسمع لدعاء امشي خلاص يا هموم ما تجيش يا دموع اللي ما بتجيش ده الان بس طفنا الصلاه وإلهی بیسمع لدعا اصطفاد و سعاش حياه و <متصفح>